بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين بذبح الحيوان في حلقه أ و ل ب ت ه إ ن كان قادرا عليه و إ ذ ا لم يقدر عليه فبعقره عقرا مزهقا للروح و أ م ا شرط الذابح أ ن يكون ممن تحل منافحته بان يكون مسلما أ و يهوديا أ و نصرانيا يعني مسلما لأن يكون مسلما أو كتابيا لأن كان مسلما مسلما فإذا أو غير كتابيا مسلم ولا فهذا ل ا تحب ت ح ذ ي وأما ا ل ي ن لهم شبهة ل فيعاملون معاملة ك ت ا ب أ هو ل الكتاب الجنة أهل الكتاب زبائفهم بهم سنة أهل الكتاب ولا في فقط غير آسدين سن سنة ل الركن ناس نسائهم فهذا ا في هو الثاني على ما ذكرناه فيه من التفصيل واما الركن الثالث فهو ف... المذبوح قلنا تكون زكاته بقطع كل الحرقوم والمريء قطعا ك ا م ل ة ويسن أ ن يقطع الودجين وهما العرقان اللذان يكونان في ص ف ح ة العنق وتكلمنا بعد ذلك على ما يتعلق بهذا الموضوع من التفاصيل ووصلنا إ ل ى ب ط ن الرابع وهو ا ل آ ل ة ا ل آ ل ة التي يكون بها الذبح ف ا ش ت ر ط في ا ل آ ل ة أ ن تكون م ح د د ة تقطع ب ح د ه ا و أ م ا إ ذ ا كانت تقتل ب ا ت ق د ه ا فلا ي س ح الذبح بها كما يشترط بها أ ن تكون مما يجوز الذبح به من آ ل ا ت الذبح فقال يحل ذبح حيوان مقدور عليه إ ذ ا كان من الحيوانات ا ل ج ن س ي ة التي يقدر عليها صاحبها وجرح غيره بالوسائل التي سنذكرها وعن الطير إ ذ ا أ ر ا د أ ن يصطاده لابد له من آ ل ة ج ا ر ح ة هذه ا ل آ ل ة إ م ا أ ن تقتل الحيوان و إ م ا أ ن تجرحه جرحا بحيث يعوقه عن ا ل ح ر ك ة و ل ذلك يذبحه ا ل إ ن س ا ن و إ م ا أ ن تقتله نهائيا فقال يحل ذ ب ح مقدور عليه ويحل جرح غيره بكل محدد شرط في ا ل آ ل ة أ ن تكون م ح د د ه ويكون حدها جارحه إ م ا أ ن تكون من الحديد و إ م ا أ ن تكون من النحاس و إ م ا أ ن تكون من الذهب أ و من ا ل ف ض ة أ و من الخشب أ و من ا ل ق ص ب أ و من الحجر أ و من الزجاج المهم أ ن تكون م ح د د ة ج ا ر ح ة بحدها نعم و ي س ت ف ح من ذلك السن والظفر وسائر العظام فهذه لا يجوز الذبح بها ولو كانت م ح د د ة إ ذ ن يجوز الذبح بكل محدد يجرح بحده ما لم يكن سنا او ظفرا او عظمه وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن رافع بن خديجه رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله إ ن ا لاق العدو غدا وليس معنا م د ر أ ف ن ز ح بالقصب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أ ن ه ر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر أ م ا السن والظفر فلا يجوز أ ن يذبح بهما وروى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ما أ ن ه ر الدما وذكر اسم الله عليه فقلوه ليس السن والظفر و س أ ح د ث ك م عن ذلك أ م ا السن فعظم معنى ذلك أ ن لا يجوز ا ل ذ ف ح به كما لا يجوز ا ل ذ ف ح بالعظم و أ م ا الظفر فمدى الحبشه أ م ا ب ا ل ن س ب ة للعظم فاختلف أ ص ح ا ب ن ا لماذا منح الذبح به هل كان المنع من الذبح به تعبديا أ م أ ن ه لعله فبعض اصحابنا قال إ ن ه تعبدي قد يكون أ ك ث ر إ ر ض ا ء من الحجر في بعض الحالات قد يكون هذا ف ا ل ن ت ي ج ة و ا ح د ة لماذا منع منه فقال بعض أ ص ح ا ب ن ا إ ن ه تعبدي وقال بعض أ ص ح ا ب ن ا ا ل آ خ ر ي ن إ ن ه معلل وذلك أ ن العظام طعام الجان فنهانا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بها حتى لا نمنعهم من أ ك ل ه ا واستعمالها فقالوا إ ن العظم إ ذ ا ذبح به تلوث بالدم و إ ذ ا تلوث بالدم تنجس فصار استعمال العظم في الذبح كاستعماله في الاستنجاء ولذلك نهينا عنه وكلا ا ل أ م ر ي ن و ا ح ت محتمل ل ا أ ن يكون تعبديا ا ح ت م ل أ ن يكون معللا بهذه ا ل ع ل ة و أ م ا ا ل ض ف ر فالنبي عليه الصلاه ة ف إ ن م و ا ل ح ب ش س ل ي س م ع ن ى هذا أن من كل مدية من مدى الحبشه ة ما يذبحوا ب ا ط ي ب ا ل ح ب ش ة ي ذ ب ح و ن بالظفر ي ذ ب ح و ن بغير الظفر قادعين الوقت فيقول لا تتشبهوا الحبشة بآلات الحديد بأظهارهم لا تعملوا عملهم بالذبح بالأظهار وأما فيما وراء هذا من الآلات الأخرى التي يتعملونها فيلقوا بها كانوا بها عملهم يذبحون يذبحون يذبحون وبنفس من أن نذبح فمن به أنهم يذبحونها ولو به به مخصص لأظفارهم فلا ت ج وعلى ز و ا محاكاتهم ا بمخصص من به ل أ م ا و ع ل كل ا ل أ ح و ا ل فالاقرب في مثل هذه ا ل أ م و ر أ ن ه ا ت ع ب د ي ة ل أ ن الظفر قد يفضي إلى إ الى ق إ إ ر ا ق ة الدم وهي ا ل ح ك م ة التي من أ ج ل ه ا سرع الذبح كما ذكرت قبل قليل إ ف ض ا ء أ و ض ح و أ ب ل غ من غير ي في بعض الحالات في في الظفر في في يكون أيضاً بين بعض تعبدنا لتثبت بالحبشة مربحون بالزمح الشارع عن استعمال نعم شعار شعائرهم الحالات هكذا نهانا الأمور ظاهر أننا لا نتشغل بالحبشة في شعار من من صصلوا من بين الأمم الأخرى ولكن نتشغل من أنهم من هذه قد الظفر قال فلو قتله طبعا قلنا يجب ان تكون الاله الذابحه محدده وان تكون جارحه بحدها فهذا له محترزات قال لو قتله بمثقل ي ع ن بشيء ثقيل في الحجر وضعه عليه فمات هذا ما يصح لانه يصير من قبيل الخلق اذا لم يجرح واما اذا جرح قتله بشيء ثقيل دفعه به فجراحه ولكنه مات بدون حد كما لو ضرب حيوانا بحجر ف أ د م ا ه ومات الحيوان بهذا هذا ما مات بحجر و إ ن م ا مات بثقل الحجر فهذا لا يجوز رخله نعم ف لو قتله بمثقل أ و ثقل محدد, محدد وضع السكين على ر ق ب ة الحيوان ولكن ما حدها وحركها و إ ن م ا ضغط عليه حتى مات ما يصح أ ي ض ا أكل ه ذ الذبح أ ن ه ما ان ل ذ ب ح أ يحرك السكين لحده على عنق الحيوان حتى يقطعه هذا هو الذبح الشرعي و أ م ا ما يكون من ثقل ا ل آ ل ة فلا يجوز الذبح به نعم فقال فلو قتله بمثقل أ و ثقل محدد إ ي ش هو المثقل قال ك ب د ق ة وسوط وسهم بلا نصر ولا حد د ه البندقه ذ الذي ا الرصاص يستعمل الدقية التي مثل يستعمل ي تكون ف هذه ا رصاص التي الهواء تخرج بضغط ه عندنا ما يجوز الصيد بها ل أ ن ه ا حينما تقتل الحيوان ما تقتل ب ح د وانما تقتل بثقلها يعني ب ق و ة الدفع تدخل في الحيوان ف ت ق ت ل فهذه ما قتلت ب ح د و إ ن م ا ق ت ل ت ب ق و ة الدفع يعني بالثقل طبعا ق و ة الدفع تزيد من ثقل ا ل ر ص ا ص ة فيقتل بها ما يجوز عندنا الصيد بهذا لابد أ ن تكون ا ل آ ل ة التي يصاد بها ج ا ل ح ة ب أ ن تكون م ح د د ة تقتل بحدها فقاكبوا فأصابه فما تفاد الدقة قطع العادي للا مال وإنما الخشب بها الحيوان ضرب وسوط سوط أو ونصد يجوزه سهم سهم مصد أ ك ل ه ل أ ن ه ما قتل بالحد و إ ن م ا قتل بالثقل بثقل هذا الربح الذي اطلق اليه بلا نصل ولا, السهم السهم ولا حد له أما أو محدد ثاني سورة كقل ما ذكر صورته الامام النووي ص و ر ة كما ذكرت لكم أ ن ي أ ت ي بالسكين مثلا وان يضعها على عنق الحيوان ويتحامل عليها من ج م ل ة ما فسر به هذا الوصف أ ن يتحامل على السكين على عنق الحيوان حتى يقطعها هذا ليس ذبحا و إ ن م ا هو قتل بثقل محدد فلا يجوز ف ت ل ه هذه و ا ح د ة فلو قتله بمثقل أ و ثقل محدد لا يصح ل أ ن ه ليس ذا حد في بعض الحالات يجتمع عندنا المحدد مع شيء آ خ ر فهل يجوز أ و لا يجوز قال أ و قتل بنحو س ا م و ب ن د ق ة س ا م فيه حد محدد لكن البندقه هذه ا ل ر ص ا ص ا ل م س ت د ي ر ة ضربه ب س ا م و ب ن د ق ة فاصديا إ ل ى موته السهم والبندقه قال ما يجوز أ ك ل ه هذا لماذا لا يجوز أ ك ل ه قال لانه اجتمع فيه حلال وحرام اجتمع فيه المحل والمحرم فيغلب الحرام على الحلال أ و قتل بنحو سهم و ب ن د ق ة أ و جرحه نصل و أ ث ر فيه عرض السهم جرحه النصل لكن عرض السهم أ ث ر فيه فقتله فمات بسببين سبب محلل وسبب ي ن محرف يغلب المحرم على المحرم、نعم. ومات بهما م او ت باستبابين الحالة في يرم نعم ما هذه أ انخلق ب أ ح ب و ل ة عندك خروف ربطه ب ا ل ش ج ر ة لف الحبل على عنقه فمات م او ي ج ز أ ك باي و س ي ل ة من ا ل وسائل الحبال ا ل م ن ص و ب ة ل لل... ل ا ص ط ي ا ء فلفت على عنقه فمات فمات ما يجوز اكله لانه هذا منخنقه او ل حُرِّمَتَ ة و اصابه ل وَلَحْمُ وَسَنْزِيلُ ج ا اللَّهِ م وَمَعِدَهُ لِغَيْرِ والذي وَالْمُنْخَنِقَةُ بِثِقَدِ سهم فوقع بأرض أ وقع جبل ثم س ط منه ق ب أ ر ض ع ا ل ي ة هذه ا ل ص و ر ة لها تفسيرات م ت ع د د ة ولكن ا ل ت ف س ي ر م ع تبعا عند الفقهاء أ ن تدقق فهمك أ و وسيلتك ا ل ج ا ر ح ة إ ل ى صيد فتصيبه فيقع على جبل أ و أ ر ض م ر ت ف ع ة وقوع الصيد على ا ل أ ر ض سينظر لا بد من اين سيقع لا بد أ ن يلامس شيئا ف إ ذ ا أ ص ب ت ه فجرحته فوقع على ا ل أ ر ض ف م ا ت لا إ ش ك ا ل في هذا باتفاق فقاء ي ج و أ ك ل ه ل أ ن و ق و ع ه على ا ل أ ر ض لا بد منه لكن هناك صور تنتج ل ي س ض ر و ر ي ة يمكن ان يستغنى عنها كما لو صدت ا ل ح ص ف و ر ة أ و ا ل ط ا ئ ر ة أ و الحيوانه فوقع على مكان مرتفع <تصفيق> وبعد ان وقع على طرف السطح تدحرج وسقط على ا ل أ ر ض فجئت بوجدت ممكنه ه ا ه ا ل ت ر ى هل ح ي ن ما وقع على ا ل ص و في م ا ت ونزل على ا ل أ ر ض م ر ة ث ا ن ي ة بعد موتي هذا جائز ما في شيء ل أ ن ه م ا ت و ا ن ت ه ى م ا ت ما ندري م ا ت ب أ ث ر الصوت لك على ا ل أ ر ض أ ماته م ا ل ت ا ن الذي ج ر ح ه و كلاهما مثلا ل أ ط ل أ ن ه مجروح ط ل أ ن ه م ا ت ب ا ل ج ر ح فيجوز أ ط ل ه لكن ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة نزل على السطح س ر ح فنزل على السطح ما ندري بعد أ ن نزل على ا س ط ح نزل على ا ل أ ر ض نزوله على ا ل أ ر ض بعد نزوله على السطح ليس ضروريا ل على الحلال الأكله الحالة ح ر ا ما م يجد في هذه、الحالة. ل أ ن نزوله على ا ل أ ر ض ليس ضروريا ف إ ذ ا رماه فنزل على جبل وتدحرج إلى ل م ث الى سقط إ مكان آ خ ر أ و نزل على سطح ثم سقط على الأرض نزل على مكان منخفضين ت ع ثم م سقط على ك ا بعد ذلك سقوطه على المكان الثاني ليس ضروريا وبناء على هذا ق ا ل ا اجتمع محلل ومحرم فيغلب الحرام على الحلال مبيح ي وحاضر ف غ لكننا ب التباحة وبناء الحظر هذا فلا على على يجوز أ ل ل هذا ا ا ح ي و وهذه لو أ م ر التي الانتباه لها لكننا يجب لو قطعنا بانه حينما نزل إ ل ى السطح مات ثم نزل إ ل ى الارض وعلمنا أ ن موته لم يكن باصطدامه ب ا لانني أ ر ض م ث ل كما صورة ل أ ضربت ا ل ط ا ئ ر ة ف ق ص ع ت ففصل ر أ س ه ف ص ط د ت ه ب ج ا ر ح ة ففصل ر أ س ه ثم نزل إ ل ى السطح ونزل إ ل ى أ ن أ ق ط ع ب أ ن موته ا ل آ ن ليس بسبب لا بسبب و ق و ع ي على السطح ولا سبب على هذا بسبب و ق و ع ي على ه ذ ا ل ا ت ص ا ر أ س ي هذا مات في السماء مهما وراء هذه الصور يعني خذ وخذ قد يموت بسقوطه على السطح قد ي م وعلى ت و بسقوطه الارض س ط ح وعلى ل أ فاجتمع المحلل المبيح و المحرم فيغلب الحرام في هذه الحاله ة ولذلك قال ولو أصابوا قال س م ومات حل. لأنه يلامس ثم أم أم أم ماء يلامسها بالهواء بأرض بد بد شبكة بد لا الأرض لا شيئا في كان أرضا أم كان شجرا أم كان شبكة أم كان ماءً. الحالة لا حل لأنه على كل وقر فسقط في في يقع أن أن أن وهذا لا عنه ولذلك عنه ولو ه ذ ا ا يستغن عنه ل ل ذ ك عفية احيل الموت على إ ص ا ب ه السن ا واصطدامه واصططامه بالارض لان هذا لا بد من ه ما يمكننا ان ندفعه نعم اذن ا ل آ ل ه يشترط بها ان تكون محدده وان يكون حدها جارحه و ا ل أ خ ش ا ب و ا ل أ ق ص ا ب و ما شابه هذا ما لم تكن سنا أ و ظ ف ر ا أ و عظما هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل آ ل ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للجوارح ا ل أ خ ر ى من الحيوانات لأن الجالحة قد تكون آلة نحن وقد تكون حيوانا معلما قال الصياد بالحيوانات المعلمة تكون نحن نصنعها تكون حيوانا بجوارح اتباع بجوارح اتباع يحذر قد وقد والطير في جوارح السباع ي والطير ي يعني اما ل ج و ا ح إ أن تكون من وإما ان ل ب ا وإما ع ي أ تكون من الطيور مثل إ ش خ الكلب و ا ل ت ه د والباز والشاهين والصقر إ ذ ا كان مدربا على ما تذكر من شروطه و أ و ص ا ف ه كل هذه الحيوانات ت ج و ز ا ل ص ي ا د بها والصيب المراد الصيد هنا الكلام على الصيد من حيث قتله هل يجوز أ ك ل ه أ م لا يجوز أ ك ل ه وسنتكلم على الصيد بعد قليل من حيث ملكه متى يملك المصيد نحن اصطدنا ا ط ب ن ا الحيوان هل سنتكلم على الصيد من حيث جواز أ ك ل ه فمتى يجوز أ ك ل ه ومتى لا يجوز أ ك ل ه اذا ا ص ط ب ا ل ج ا ر ح ة هذه ح ا ل ة حاله ث ا ن ي ة الصيد من حيث ملكه أ ن الان اصطبت حيوانا د خ في شبكتي أو ضربته بسهن أو وغير م فالكلام م الصيد من ناحيتين الآن سنتكلم ع ل ى الصيد من حيث جواز أ ك ل ه متى يجوز أ ك ل ه ومتى لا يجوز أكله اكله ل الطيب يحل للصياد والطيب ص ي استباعي استباعي د طبعا فقط بجوارح بجوارح وجوارح ك ب و ف وباذن وشاهين وفقر وما شابه هذا من الجوارح ا ل أ خ ر ى لقوله تعالى وحد وما الجوارح تعلمونهن فقلوا واسفوا الجوارح شروف الأول تكون حمل الجوارح الصياد لكم الطيبات وما علمتهم مكلبين علمكم الله مما عليكم اسم الله عليه نعم لكن بهذه الشرط في أربع الشرط أمسكنا من مما مما اسم نعم بهذه أربع هذه أن م ع ل م ة ف إ ذ ا لم تكن م ع ل م ة فلا يجوز الاصطياد بها وما هو ض ا د ط سعدتها نعرف أ ن ه ا م ع ل م ة قال ب أ ن تنزجر بذجر صاحبها اتباع جارح جارحة طير إما وإما وهناك أن أن تكون تكون خ لزجر ا ف ب ي صاحبها ه ا وكفها قال بان ل س س ب ة لجالحة ا تنزجر ب قبل ا الاتفاق ع ع د ن بأن ن ا ت ج ا ئ ح ة اتباع س لزجر صاحبها بأن ي و ل يلاديها تسترسل مطاردة لارساله جالحة ت ب ع ص ا ح ب ا بإرساله تهيج بإغرائه منها أن تتبع الصيدة وتسترسل تهيج تتبع ليطلب أي أن فتتبع ويطلب منا ه أ ن تكف عنه فتنكفه هذه م ع ل م ة م د ر ب ة أ م ا إ ذ ا ر أ ت الصيد فانطلقت وراءه دون إ ذ ن أ و أ ن ه افقها لكن طلب منا ه أ ن تعود ما ترد عليه نهائيا لا بد أ ن تصفي هذه ليست م د ر ب ة ليست م ع ل م ة فلا يجوز الاصطياد بها بشرط كونها م ع ل م ة ب أ ن تنزجر ج ا ر ح ة استباع زجر صاحبها و أ ن تسترسل لارساله قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في ق وروى ل تعالى مكلبين أحل لكم الطيبات علمتم وما ا علمت من و ج ه مكلبين مكلبين أمرت فأتمر التكليب الكلب قال إيش يعني إذا إ ذ ا ا مهيته ه ت ف ن البخاري ومسلم عن أ ب ي ث ع ل ب ة الخشني رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله إ ن ي أ ص ي د بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم يعني يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الصيد بهما وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فادركت أ ر ك ك ت ذ ت ه فكل أ زكاته فكل ذ ي ت ه ف ك انتهى الحديث مخالفة هذا أي وما لم تدرك ذكاته فلا تأكله لأن الكلب بمعلم. إذن الكلب ذكان من لأن إذن تدرك تأكله قلت مفهوم لم ليس بمعلم أي غير معلم وصاد اصطاد حيوانا أ ت ى به إ ل ى البيت وهو حي فذبحه ا يجوز اكله هذا ما يقال إ ن ه صيد للحيوان الذي ليس بمعلم فالكلب فإذا فإذا فلا الذي حيوان الحيوانات صيدا حيا التبكية وإذا حيا الكلب الذي الحيوانات ليس بمعلم عليك لك تأكله لم أكله لأمن ليس بمعلم حكمه كحكم أنسك أدركته وذكيته تدركه كبقية بشروط أي يجوز يجوز من أن إ ذ ا الشرط ا ل أ و ل من شروط ج ا ر ح ة اتباعي أ ن تنزجر لزجر ي ص ا ح ب ه و أ ن تسترسل لارساله الشيء الثاني أ ن يمسك الصيد على صاحبه بحيث إ ذ ا جاء صاحبه تركه هذا هذا له إ ذ ن أ ن يمسك الصيد على صاحبه والشرط الثالث أن ل ان يأكل م ه أن لا ياكل أ أن ك ويمكن ل هذين نعتبر ل ش شرطا ر ط ي ي ن أن واحد م س و ا يأكل ي منه ك ويمكن أن تقول أن يمسك أن أن على ص ا ح ب والشيء رواه البخاري ومسلم الثاني لا لما البخاري حاسم رضي الله تعالى يأكل النبي صلى الله عدي أن نعم عن بن عنه عليه وسلم رضي قال إ ذ ا أ ر س ل ت كلبك المعلمه ة وجلبك المعلمة هذا من الصفات التي قيد بها ا ل ك ذ ب فهو مفهوم ا ل ص ف ة يعني مفهوم المخالفه منه أ ن ه إ ذ ا لم يكن معلما لا يصح وأكل منه وإن أكل منه فاني ل تأكل ليش؟ السلب؟ إيش إ قال ف أ خ ا ف أ ن يكون أ م س ك على نفسه أ م س ك لنفسه ما أ م س ك للصيد غلاء حيوان سارت هذا الصيد ل ي أ ك ل ه هو فلا يجوز ا ل أ ك ل منه في هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ن الشرط ا ل أ و ل في ل س ب ه ل ج ا ر ح ة اتباع أ ن ت س ت ر ث ل ب إ ر س ا ل صاحبها وتنزجر بزجره الشرط الثاني أ ن تمسك الصيد على صاحبها الشرط الرابع ث ث ا لا ل تأكلها فقل أن أم من جئت ت وإن ل ب إ ن س ن ا ح قال حتى نعرف ن اعرف ج أتكلم على ج ح حتى ة الطير الشرط الرابع ر ع أ أ ن الحيوان صار م ك ل ب ا أ ن يتكرر منه هذا عمل عمله مرة ومرتين ومرارة وأما إذا عمله مرة هذا ندريه إذا ما ندري بالنسبه م ر ة الواحدة قد يفعله صدفة قد يفعله يفعله قد قد أ ه ما ل من ا ا ما لفعبه ر التي مرة و ح د لابد ة بل ا من ت ك ر ر ه الطير م هذا بالنسبة لجارحة الاستباعي、طيب. بالنسبة لجارحة الطير قال ايضا ل يشترط في ج ا ر ح ة الطير أ ن تترك ا ل أ ك ل من الحيوان قياسا على ج ا ر ح ة اتباع لكن هذه م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بعض ا ل أ ظ ه ر هذا عندنا ان ج ا ر ح ة اتباع لا بد لها أ ن تترك ا ل أ ك ل من الحيوان عندنا قول ثاني ضعيف في المذهب القول المقابل ل ل أ ظ ه ر من قولي ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى قال يحتمل قول ضعيف لكنه محتمل أ ن ج ا ر ح ة الطير ليست كجارحه اتباع الكلب يحتمل ل ل ل ت ع ي تضربه و س ا ئ تعليمه لكن كثيرة التعليم ي ض يضرب ر الطير ب ما يعلمه. ما ي م الوسائل、التعليم. عند الحيوان الحيوان في الكلب اتباع وما شابع أن بالضرب لكن يجرر تضربه صغير للتعليم للحيوان قابل فهذا القول الثاني القول الضعيف قال من يشترط في ج ا ر ح ة الطير أ ن تترك ا ل أ ك ل ولكن ا ل أ ظ ه ر من قوليهما ا ل ا ل ش ا ف ع ي أ ن ه يشترط فيها ترك ا ل أ ك ل ل أ ن ه ا صحيح ما تعلم بالضرب ك ب ق ي ة الحيوانات ك ج ا ر ح ة السباع لكنها قابله لان تعلمها ولذلك نجد معظم الجوارح من الطير ما ت أ ك ل ه من الشخص الرابع قال, قال ويشترط تكرر هذه ا ل أ م و ر بحيث يظن ت أ د ب الزاويه ل على يأكل ث ا صاحبه ما يأكل منه. تكرر هذا ن أنه منه منه ي يمسك تكرر ص ا معلما ا ر كذن لكن ل ح و ا ما ن يعني ل ضابط أما كان م د ر ب ا أ ذ ا ل ل ل خ فإذا ظهر لنا أ ن ه معلم ثم أكل ل ظهر ن اكل هذا ثم أ من الحيوان صاد حيوانا ف أ ك ل منه فهل يجوز أ م لا يجوز قال لا لنا أن منه. ليش؟ الذي ذكرناه قبل قليل لا لنا الذي ذكرناه الله تعالى、عنه. إذا المعلمة نأكل ليش للحديث أرسلت كلبك يجوز عديد رضي أن منه عن وسميت فامسك وقتل فقل وان اكل فلا تاكل وان كان معلما ل ي ا ذ ا لان النبي عليه الصلاه والسلام علل قال فاني اخاف ان يكون امسك على نفسه ولم يصل لصاحبه وبناء على هذا فلا يجوز اكل من هذا الصيد الذي صاله قال ولو ظهر كونه معلماً ثم أكل من ا ا ل ش ف ع يجوز رحمه الاكل ا يعني من هذا ليش الشافعي لخبر رحمه الله ل ي تعالى وإن أكل منه وإن منه أكل أكل م ن هذا ه الحديث نص في أ ن ه يجوز الاكل أ ل أكل وإن إ منه ذ ا ا ن ح ي وان م م ع ل ا نعم ق ا ل هذا الحديث أولا في منه و و متكلم فيه ب ن اذا ء على ه فهو ولو ليس بصحيح ح كان م عليه أبو د و د أ ه حسن ق ا ل وعلى افتراض ص ح ت ومجارات ه أ ب ي د ا و د ب ا ل ح ك م ع ل ي ه لأنه حسن قال فهو محمول على ما إ ذ ا أ ط ع م ه منه صاحبه أ و أ ك ل منه بعدما قتله وانصرف عنه ل أ ن ن ا سنذكر ا ل آ ن ب أ ن ه اذا قتل حيوانه قتله وانتهى وانصرف عنه ثم رجع و أ ك ل منه ما يضر لانه ل ن ه ك أ ن ه أ ك ل من لحم عندك لو كان عندك لحم فجاء الكلب واكل منه يصير حراما ما يصير حراما يصير لأنه تلقي المكان الذي أ ص ا ب ه فم الكلب وبعد ذلك تاكل أ أو ك ل منه ب ل للجوائف الأخرى ما فلو ن تنجه س ب ة ما ا ن عندك ك صقر و أ منه اللحم الذي عندك ما يحرم عندك عرقنا على عنه رجع على جمعاً وانصرف يحرم فقالوا أنه صاده وابتهى صاحبي عنه ثم رجع إليه وأكل منه ما, ما يحرم هذا على هذا داود أمسكه وأكل أبي إليه منه حديث ثم يحمل ما بين حديث بخاري ومسلم وحديث أبي د ابي و د حديث يعني أ داود معارض لحديث الامام م وإن أكل فلا تأكل وعزلوا فإني أخاف أن يكون على نفسه وإن أكل أخاف فإني يكون نفسه ن نهاه النبي فلا تأكل النبي عليه الصلاة تأكل مسلم فهذا ع عندنا قاعدة عامة ا داود ر ض لحديث ونحن أبي يعني مال ا إ ه م ا ل ت ح د ي ث م ن اولا في من ه باهمالهما و إ ي او ل اهمال ع ى احدهما ما يقوى على المعارضة على افتراض ص ة فالجمع بين ح ي ي ث ن ن أ وإن ت ر ك ه يحمل على ه ذ ا للتوفيق م ا بين ا ل ر و و ا ي ي ت ن ا ل ل أعلم ه ف إ ذ ا يشترط في الحيوان أ ن يكون معلما ف إ ذ ا ظهر لنا كونه معلما إ ل ا أ ن ه أ خ ل بهذا ف أ ك ل م ر ة من الحيوان ف إ ن ه لا يجوز أ ك ل هذا الصيد الذي قاد ولاحتمال أ ن يكون قد امسكه لنفسه وليس لصاحبه نعم طيب إذا حدث مثل هذا ظهر لنا أنه وبعد ذلك أكل من الحيوان قلنا ما يجوز الأكل منه ماذا نعمل وبعد مثل مكلب ما ماذا طيب يجوز في الحيوان إذا هذا ذلك الأكل حدث أكل ظهر هذا ا ل آ ن ظهر لنا أ ن ه عنده خلل هل يشترط تعليمه من جديد أ م لا يشترط تعليمه من جديد قال ف إ ذ ا أ خ ل و أ ك ل من الصيد بعدما ظهر لنا أ ن ه معلم تبين لنا بهذا أ ن ه ليس م ع ل م وبناء على هذا لا بد من تدريبه تدريبا جديدا لا يظهر لنا ث ا ن ي ة أ ن ه معلم عند ذلك يجوز لنا أ ن ن أ ك ل من صيده و أ م ا قبل تدريبه ثانيه ة الحالة فلا في لنا الأولى يجوز ن عندنا مسألتان مسألة من الحيوان كان ا الأولى مدربا مسألة أكل فلا ي ا يجوز و ا لنا ق و ل ل ا ا ث ي يجوز لضايا بحديث أبي داود وبيننا داود ض ع ف هذا فالمساله فيها خلاف لكن بعد أ ن أ ك ل هل يجوزنا أ ن نرسله م ر ة ث ا ن ي ة قال لا ما نرسله مره ثانيه ة الآن. الآن ما ن ر س ل هذه منه منه الراهنة المرة الأولى خلاف بيننا أولا بناء وبناء الحالة نأكل نأكل على أطل وبناء على قد يقع لكن م ر ة ث كان... ا ن ي ة قالها م ن ر ص ل م ر ة ث ا ن ي ة ف إ ذ ا أ ر س ل ت ه م ر ة ث ا ن ي ة قبل أ ن تعلمه كانك أ ر س ل ت ه و أ ن ت عالم ب أ ن ه سوف ياكل هذا غير معلم هذه م س أ ل ة ث ا ن ي ة هذه م س أ ل ة ثانيه ة ولذلك قال ولم قال يذكر ي ف ا خلافة قال تعليم حتى تعرف أنه معلم. طيب ما الحيوى تعليم معلم أكل ولكنه فيشترط تعرف لعق جديد طيب حتى من دمه أنه هل يعتبر زعق الدم كالاتي قال ل ولا أ ث ر ل ل ع ق الدم ل أ ن ه لا ي ق ف د للصائد فصار كتناوله ا ل أ ش ي ا ا ء ل ف ط ل ا ت التي تخرج من الحيوان وبناء على هذا فما يضر ب ا ل ن س ب ة للجوارح ح ا ل ط ي ر لا إ ش ك ا ل ل أ ن ه ا ليست, ليست ن ج س ة العين ما دامت ح ي ة ليست ن ج س ة العين حين ولد فقرا عض يدك ما تتنجس يدك ليس نجس ة العين لعاب الحيوان طاهر العين يكون طاهرا ما يكون نجسا اثار السباع غير الكلب والخنزير ط ا ه ر ة وليست ن ج س ة عندنا فاذا صاد الصقر او البال او الشاهين صيدا فلا اشكال فيه واما اذا كان ا ل ا كلبا ج ا ر ح ة كلبا ا ن ت ك هنا يقع الاشكال معض الكلب في المكان الذي عضه الكلب فنجت والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول اذا ولغ الكلب في يناير احدكم فلسطين سبع مرات ا ه د ا ه ن ا بالتراب فماذا نعمل في هذه ا ل ح ا ل ة هل يعفى عن م ع ض الكلب غير الكلب لا اشكال فيه ب ا ل ن س ب ة للكلب هل يعفى عن معضه مكان الذي عضه الكلب ام لا بد من اجراء حكم ولوغ الكلب في الاناء لا بد من غسله سبع مرات احداهن بالتراب قال ومعض الكلب من الصيد نجس لا خلاف فيه نجس نجس لكن هل يعفى عنه ام لا يعفى عنه نحن كونه نجس ليس من الضروري غسله مر معنا في مباحث النجاسات أ ن هناك نجاسات عفي ة عنها إ ذ ا كان النجس لا يدركه الطرد ف ع ف و عنه إ ذ ا سقط الذباب في الاناء ومات فيه ا ل ش ر و ط التي ذكرناها يعفى عنه إ ذ ا خرج الدم من ا ل إ ن س ا ن ف أ ص ا ب ثوبه وكان قليلا يعفى عنه النجاسه اذا أ ص ا ب ت ثوب ا ل إ ن س ا ن في الشارع وهي ن ج ا س ة م ت ي ق ن ة يعفى عنه و ص ل ا ك خلافيات في بعض بيننا ع ض الأمور ب وبين الفقهاء ا ل آ خ ر ي ن في موضوع النجاحات تكلمنا عنها في التفاصيل ما يعفى عنه وما لا يعفى عنه ف إ ذ ا كونه نجد ليس من الضروري أ ن ه يجب إ ز ا ل ت ه فنجد نجد لكن هل يعفى عنه أ م لا يعفى عنه قال والاصح أ ن ه لا يعفى عنه م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين أ ص ح ا ب ن ا ا ل أ ص ح ه ذ ا إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن الخلاف بين اصحاب وليس من قولي الامام الشافعي عنه أنه أل الأصح ع عنه يعفى عنه ف يعفى ى أنه نجس عنه. عنه وبناء قال لا لا هذا لابد من تبع مرات النبي التراب ولا كل الحيوان على كل أصح نوصاد غسي سبع حده يفسد من غزالا لك لفضل يرسل كلها معض الكلب فقط المكان الذي عضه أ ن ت بالخيار إ ن شئت قورته وطرحت المعض كله وهذا جائز و إ ن شئت غسلته سبع مرات ح د ا ه ن في التراب ك ل ه الى ا ل أ م ر ي ن ج ا ف ز أ ي ا ل أ م ر ي ن فعله ا ل إ ن س ا ن ف إ ن ه يسره وبعض الكلب من الصيد نجس والاصح انه لا يعفى عنه طيب ف إ ذ ا كان لا يعفى عنه ماذا يعمل به قال ي غ ت ل سبع مرات احداهن بالتراب ولا يجب أ ن يقور ويطرح ه ولكن إ ذ ا شاء ان يقوره ويطرحه فهذا جائز وليس بواجب كالكلام على القتل بثقل محدد أ و القتل بالمثقل ي أ ت ي القتل بثقل ج ا ر ح ة لو ان الصقر الذي ارسلته أ م س ك حيوانا وجلس عليه ما عضه ما جرحه لا بمخالبه ولا بانيابه مثلا بالنسبه ا ل ا ب ا ع و إ ن م ا جلس عليه ارسلت الحيوان فجلس علي ه فمات يجوز أ ك ل ه أ م لا يجوز قال ولو تحاملت ا ل ج ا ر ح ة على صيد فقتلته بثقلها, بثقلها. ح ل في ا ل أ ظ ه ر يجوز ليس قال الخولي تعالى لعموم فكلوا مما امسكن عليكم ولم ي ش ت ا ء في الامساك ان يكون معه جرح يفضي الى الموت فكلوا مما امسكن عليكم مطلقه فاذا امسك وجرح فمات ا ذ ا لا اشتال فيه وما امسك و ق ت ل و ا في ثقله يجوز اكله في ا ل أ ظ ه ر من قولي الامام الشافع قال لانه يعسر تعليمه الا ل بالجرح يقتل ف تعلمه له إذا حتى الا بالجرح أ و بثقل السيف فعندنا بعض الشروط ا ل م ش ت ر ط ة في ا ل ب ب ح ا ل آ ل ة قال ويشترط في الذبح ولو كان عندك آ ل ة ذ ا د ح ة م ح د د ة ج ا ر ح ة يشترط في الذبح أ ن يكون هناك قصد من ا ل ز ا ب ح ف إ ذ ا انتفى القصد ما يجوز أ ك ل الحيوان قال وبناء على هذا لو كان بيده سكين فسقطت على صيد فمات م او ي ج ز أفلك او بيده سكين جاءت الشاك وحكت رقبتها عليها تحتك تحكت رقبتها تنقصه على على على حقومها السكين أفلك ومرئها فانقطع هذه ما يجوز أفله ما على عندك يجوز منتهية هذه شاه م ن ت خ ر ة فلا يجوز ا د و ا نعم أ و استرسل ك ل ب بنفسه شاف الطير وطار وراءه حيوان لحاله استرسل دون أ ن ترسله أ ن ت أ و استرسل الكلب بنفسه فقتل لن يحل قال لانتفاء ا ل ذ ب ي في, في الصور ا ل أ و ل ى فيما إ ذ ا احتكت أ و نزلت السكينه على في الآلة ولعدم قصد الارسال ب ا ل ن س ب ة للطير أ و ج ا ر ح السباع ا التي استرسلت من السياره هذه ص و ر ة انتفت ه ا القصد ص و ر ة ث ا ن ي ة و ق عنده بالقصد تشريك ع كلب استرسل كلب انطلق وحده ولما شاف الكلب انطلق أ ر س ل ه الكلب في الاصل انطلق وحده لكن لما راك ل م و ح د انطلق أ غ ر ا ه فزاد استرساله أ و لم يزد ي استرساله قال لم يحل لا يحل الصيف كهذا الحال ايش قال الاجتماعي لاسترسال المانع و ا ل إ غ ر ا ء المبيح استرساله ب ن ب ت ه مانع و ز ي ا د ة استرساله أ و استمراره في الاسترسال ب إ غ ر ا ء صاحبه مبيح فاجتمع الحظر و ا ل إ ب ا ح ة فيغلب الحظر على ا ل إ ب ا ح ة اجتمع الحلال والحرام فيغلب الحرام على الحلال. اجتمع المنع ح ر ا على اجتمع الحلال ل ا م والإباحة ا يغلب ل م ن على ع جانب ا ل إ ب ا ح ة نعم في الاصح عند أ ص ح ا ب ن ا هذه س و ر ة ث ا ن ي ة س و ر ة ث ا ل ث ة أ ي ض ا من هذا القبيل أ ط ل ق سهمه ب ق ض ي الصيد فلما أ ط ل ق ه هبت ع ا ص ف ة فزادت من س ر ع ة السهم أ و أ ن ه ا زادت في مدار قد تزيد في ا ل س ر ع ة وتزيد في المدى ف أ ص ا ب الحيوان فمات يجوز اكله أ م لا هذا مثل ا ل ص و ر ة ا ل س ا ب ق ة استرسال السابق ل الكلس ثم إ غ ر ا ؤ ه هنا أ ر س ل ت م و ف ا ة ا ل ر ي ع هل يضر أ م لا يضر ق هذا لا يضر ل أ ن ا ليس ل لي سلطان على الريح وهذا شيء طبيعي في غالب ا ل أ ح ي ا ن لا بد من ح ر ك ة الهواء و ا ل س ا م ما أ ن يكون باتجاهها أ و معاكشا لا و ا ل إ ن س ا ن لا سلطان له على كون الله تعالى وبناء على هذا فلا يضر قال ولو أ ص ا ب ه سهم ب إ ع ا ن ة ريح حل نعم ولو اشترك فيه ما كان ب خ ص ه وما ليس ب خ ص د ه أ ن ه هنا لا ي سلطان له عليه ولا يستطيع منعه طيب ا لو ارسل سهما لتمرين لشو يرى قوته يرى إ م ك ا ن ي ت ه في إ ص ا ب ة ا ل ا ه د ر ي ب ت د ر ف لو أ ر س ل سهما لاختبار قوته أ و إ ل ى غرض وضع الى ا ل ج ر ي ئ ة التي يرمى عليها أ ر س ل ه من اجل هذا ليس لقصد الصيد من اجل اختبار قوته أ و التدريب على الرمي لغرض أ و ل د ر ي ئ ة فاعترضه ا ل ص ي د في هذه الحال مر أ م ا م ه غزال مر أ م ا م ه طير ف أ ص ا ب ه فقتله قال يجوز أكله قال ما يجوز أ ك ل ه يحرم أ ك ل ه لانه لم يقصد صيدا معينا ولا م ب ا ق د ه الصيد أ ص ل ا لا معين ولا مبهم وبناء على هذا ف ي ح ر م أ ك ل ه في الاصح كل هذه الصور خ ل ا ف ي ة ما بين الاصحاب لكن الاصح أ ن ه لا يجوز نعم هذه و ا ح د ة و ا ح د ة ث ا ن ي ة مثل لو رمى صيدا ظنه حجرا رمى صيد لكنه او رمى ظنه حجر لكن قصد الرميل أراد أن هذا الحجر. لكن لو رمى صيداً ظنه ح ج ر رمى ب ض ب ا ء ما عين و ا ح د ة ف أ ص ا ب و ا ح د ة ر أ ى م ج م و ع ة من الطيور ف أ ط ل ق س ا م و ف أ ص ا ب و ا ح د ة يعني من غير تحديد قال حلل أ م ا في ا ل أ و ل ى ف ل أ ن ه قتله بفعله وقصد الرمي إلى وإنما ذلك الشاحث الذي أمامه على أنه قصد الرمي وظن حجر لكنه طلع حيوان لا الثاني السربة ولا يسترط القصد التفطيل القصد أمامه حيوان تعتبار وأما حجر في في يسترط يسترط صيدة أنه بظنه عنده وظن قصد قصد وقصد قصد شيء من هذا الذي ي من أمامه هذا الثرب ف ج وكذلك ز له ل ا أ ل منه و ك لو قصد واحدا ر أ ى سربا فقصد هذا الطيب ف أ ص ا ب غيره قال لا مانع لوجود ا ل قصد إ ج م ا ل ا و ج و د ا ل قصد قصد الرمي وقصد ا ل ط ي ب ولو قصد واحد أ ص ا ب الثاني إ ل ى ه م ا معرض للصيد فيجوز له أ ك ل ه في هذه ا ل ح ا ل ة نعم عندنا لقيت ص و ر ة من صور صورة الصيد بالكلب مثل ص و ر ة ص ي د الطائر الذي سقط على سطح ثم سقط على ا ل أ ر ض نظير لها صوره مثل لكن بالكلب ا ل آ ن أ و ب ا ل ج ا ر ح ة قال لو أ ر س ل كلبه راح الكلب فغاب عنه ا ل ل ك بعد ب أ ن غاب الكلب وغاب عنه الصيد الكلب راح وراء غابا عنه. غابا عنه. قال لاحتمال تقول ل لا ا ان يكون قد مات ب ا ل س ل ب اخر ل ولو وجد الكلب متلصخا بالدماء قال لاحتمال ان يكون الكلب قد اصاب واصابته ج ر ا ح ة س اخرى او ج ا ر ح ة اخرى او و س ي ل ة اخرى فمات بها لا يجوز لنا ان ن أ ك ل منه لانه ما يدري هل مات بفعل الكلب او مات بشيء اخر هذه الصورة واما اذا、جرحه. اي الصورة لما لقاه غاب الصيد وغاب الصيد وجد جرحه جرحه ميتا ما ي الكلب س ت ل و ر ة ثانية ثم ارسل الكلب فقاد الصيد ثم وجد الصيد ميتا شرح وجد هل يجوز أ ك ل ه ولا لا يجوز أ ك ل ه في ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة ا لا و ر ة ل ل لا أ و ى خلاف فيها بين أ ص ح ا ب ن ا أ ر س ل ه غابا عنه فوجده ميتا بالاتفاق لا يجوز أ ك ل ه لأنه م ح ت م ا ل وارد هنا تماما اما اذا جرحه وغاب عنه ثم وجده ميتا جرحه ا ل ك ل لكن ما أ م س ك ه وغاب عنه بعد ذلك وجدوه هل يجوز أكله أم ل اكله يجوز أ ق ا ل لا يجوز أ ك ل ه في ا ل أ ظ ه ر من ق و ل ه ا ل إ م ا م الشافعي قال لاحتمال أ ن يكون الموت قد حدث ب س ب ب آ خ ر سوى هذه الجراحه ة لو قفعنا ن ب أ مات بهذه الجراحة ما يوجد عندنا معنى لكن ما ندري احتمال قائم الجراحة عندنا مات الكلب وبجراحة بهذه بجرش لكن له يوجد ندري يكون أن وفي ففي سنن ابي داود وغيره بطرق حسنه وفي حديث عزيز بن ح ا د م قال قلت يا رسول الله انا اهل صيد وان احدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا فقال اذا وجدت فيه اثر سهمك ولم يكن اثر سبع وعلمت ان سهمك قتله فكن فاذا لم يكن هناك علم ولا سبيل الى مثل هذا فلا يجوز مثله ا بفعلنا هذا、يتح. أما إذا ما إذا في ذ ا كلام على الشق الثاني من ا ل ط ي ب و د متى ي م ل ك وكيف ي م ل ك فنتكلم عنه إ ن شاء الله في الدرس القادم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم